نونية القحطاني رحمه الله يا منزل الآيات والفوقان بيني وبينك حرومة القرآن اشرح به صدري لمعارفة الهدى وعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وأقض مآرب وأجر به جسدي من الميران وحط به وزري وأقلص نيتي وشد به أذري وأصلح what به ضري وحقق توبتي واربح به بيعي بلا قسراني طهر به قلبي وصف سريرتي أجمل به ذكري وأعل مكاني، وقطع به طمعي وشرف همتي كثر به ورعي وأحيج اسهر به ليلي واظم جوارحي اسبل بفيض دموعها اجفاني امزجه يا ربي بلحم معدمي واغسل به قلبي من الاضغان انت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا وتنى وغمرتني بالفضل والإحسان أن الذي أويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخلل وزرأتني بين القلوب مود ودةً والعطف فمنك برحمتٍ وحناني ونشرت في العالمين محاسنا وستوت عن أبصار مصياني وجعلت ذكري في البلدية شائعاً حتى جعلت جميعهم إخواني والله لو لأعلموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤ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 من مالي بشكر أقل النيداني فوحق حكمتك التي اتيتني حتى شدت بنورها مرهاني لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني لأسب سبحنك بكرة وعشية منك في الدجا ولا في الدجاء أو ولا قائما أو قاعدا ولا سائرا الأحيان ولا أك من عن البرية خلتي ولا أشك وأن إليك جهد زماني ولا أقصد في جميع حوائج من دون قصد فلانة وفلاني ولا سمنع من الأنام مقامعي بحسام يأس لم تشبه بناني ولأجعلن رضاك أكبر همتي ولأضربن من الهوى شيطاني ولأكسون عيوب نفسي بك وقا ولا اقبض عن الفجور عنائي ولا امنع عن النفس عن شوائها ولا اجعل النزهد من أعواني ولا اسلوى الن حروف وحيك في دجاء ولا أحرق النبي مورا شيطاني أنت الذي يا رب قلت حروفه ووصف ونظمته بالوعظ والتبياني ونظمته ببلاغة أزلية تكييصها يخفى على الأذهان وكتبت في اللوح الحفيو حروفه من قبل خلق الخلق في أزماني فالله ربي لم يزل متكيص حقا إذا ما شاء دوا إحساني نادى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بلا كتماني وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته الفقلاني أن يا عباد أنصتوني واسمعوا قول الإله المالك الدياني هذا حديث نبينا عن ربه صدقا بلا كذب ولا بهتاني لسنا نشبه صوته بكلامنا إذ ليس يدرك وص فَهُوَ لا لَا الأوهام ببلغ ذاته أبدا ولا يحويه قطر مكان، وهو المحيط بكل شيء علمه من غير إغفال ولا نسيان من ذا يكيف ذاته وصفاته وهو القديم كون الأكوان سبحانه ملكا على العرش. وحوى جميع الملك والسلطان وكلامه القرآن أنزل آيه وحيا على المبعوث من عدمان صلى عليه الله خير صلاته ما لا حفيف القمران هو جاء بال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 وهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان من كان يزعم أن يباري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 فليلبسا ثوبا نقيصة صاغرا بهواني أو فليقر بأنه تنزيل من سماه في نص الكتاب مفاني لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضاني الله الله فصله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان وحكم أمه وعلمه ونوره وصراته الهادي إلى الضواني جمع اللون بدقيقها وجليلها فيه يصول العالم قصص على خير البرية قصه ربي فأحسن أيما إحساني وأبان فيه حلاله وحرامه ونهى عن الآثام والعصيان من قال إن الله خالق قوله فقد سحل عبادة الأوثان من قال فيه عبارة وحكاية فغدي يجرؤ من حم آني من قال إن حروفه مخلوقة فالعنه ثم جره كل أواني لا زندقاً إلا بعبسة مالك الغض. والوقف في القرآن خبث باطل وخداع كل ذبذب حيران الغير مخلوق كلام إلهنا وعجل ولا تكفي إجابة واني أهل الشريعة أيقنوا بنزوله والقائلون خلقه شكلاني وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سياني يا أيها السني خذ بوصيتي واقصص بذلك جمله الاخوان وقبل وصية مشفق متود فاسد واسمع بفهم حاضر يقضاني كن في امورك كلها متوسط عدلا بلا نقص ولا رجحان وعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني وكلامه صفات له وجلاله منه بلا أمد ولا حذفان ركن جئناتي ان تصدق بالقضاء لا خير في بيت بلا اوكان الله قد علم السعاده والشقاء وهما ومنزلتهما ضداني لا يملك العبد ضعيف لنفسه رشدا ولا يقهد على خذلاني سبحان من يجري الأمور بحكمة في الخلق بالأرزاق والحرمان نفذت مشيئته بسابق علمه في خلقه عدلا بلا عدوان والحرمان كل في أم الكتاب مسب من غير إغفال ولا نقصان فقصد هديت ولا تكن متغاليا إن القدور تفور بالغليان دم بالشريعة والكتاب كليهما فكلاهما للدين واسطتان وكذا الشريعة والكتاب كلاهما بجميع ما تأتي محتفظان والكل عبد حافظان لكل ما يقع الجزاء عليه مخلوقان أمرى بكتب كلامه وفعاله وهما لأمر الله مؤتمران والله صدق وعده ووعيد هو م ما يوع شق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 والإلهما للناس مدخران والبعث بعد الموت وعد صادق بإعادة الأرواح في الأبدان وصراطنا حق وحوض نبي صدق له عدد النجوم أواني يسقى بها السني يعذب شربة ويذاد كل مخالف فتاني وكذلك الاعمال يومئذ ترى موضوع توفيك الكتب يومئذ تطاير في الورى بشمائل الايدي وبالايمان والله يومئذ يجيء لعرضنا مع انه في كل وقت دان والاشعري يقول يأتي امره ويعيب وصف الله بالاتيان والله في القران اخبر انه ياتي بغير تنقل وعليه عرض الخلق يوم معادهم للحكم كي يتناصف القصمان والله يومئذ نراه كما نرى قبرا بدال بعد ثماني يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من ومن يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان يوم عبوس قنطرير شروه في الخلق منتشر عظيم الشان والجنة العليا ونار جهنم من داران للخصمان دائمتان يوم يجيء المتقون لرب بهم وصدّا على نجب من العقيان ويجيء فيه المجرمون إلى لوايت لم هونت لم ضلعت شانى بعض المسلمين جهنم بكبائر الآثام والطغيان والله يرحمهم صحة عقدهم ويبدلوا من خوفهم بأمان وشفيعهم عند الخروج محمد وطهورهم في شاطئ الحيوان حتى إذا طهروا هنالك مدخل جنات عدن وهي خير جناني فالله يجمعنا وإياهم بها من غير تعذيب وغير هوان وإذا دعيت إلى أداء فريضة فانشط ولا تكفي الإجابة أنيكم بالصلاة القمس وعرف قد رها فلهن عند الله أعظم شأن لا تمنع زكاة مالك ظالما من فصلاتنا وزكائتنا أقتان والوتر بعد الفروض أكث سنت والجمعة الزه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 والجماعة أنها إن التراوح راحة في ليله ونشاط كل ويجز كسلان والله ما جعل التراوح منكرا الا المدوس وشيعة الصلبان مفترض عليك وشرطه أمن الطريق وصح الابدان كبر هديت على الجنائز اربعا واسألها بالعفو والغفران ان الصلاة على الجنائز عندنا فرض الكفايتنا على الاعيان ان الاهلة للانام مواقت وبها وَمُحْسَابُ كُلِّ زَمَانٍ لا تَفْطِرَنَّ وَلا تَصُمْ حَتَّى يَرَى شَخْصَ الهِلالِ مِنَ الوَرَاءِ متفبتان على الذي يريانه حران في نقليه ماثقتان لا تقصدن اليوم شك عامدا فتصومه وتقول من رمضان لا تعتقد دينا ووافض إنهم أهل المحال وحيان حزبة الشيطان جعلوا الشهور على قياس حسابهم ولربما كملا لنا شهران ولربما نقص الذي هو هم وافٍ وأوفى صاحب النقصان إن الروافض شروا من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أوجان مدح النبي وطونوا أصحابه وربوهم بالظلم والعدوان حبوا قرابته وسبوا صح به جدلاني عند الله منتقضاني فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسداني في اثاني عقدهما شريعه أحمد بأبي وأمي ذلك الفئتان فئتان ذلك في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب روس لصحب محمد وكذاك أفضل صحب به لو رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان فهما اللذان تراه لنبي في نصره وهما له صهران بنتاهما هما أسنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان أبواهما أسنى صحابة أحمد يا حب بذل الأبوان والبنتان وهما وزيراه اللذان هما هما لفضائل الأعمال مستبقان وهما لاحمد ناظراه وسمعه وبقربه في القبر مضطجعان كان على الإسلام أشفق أهل وهما لدين محمد جبلان أصفاهما أطواهما أقشاهما أتواهما في السر والإعلان أثناهما أزكاهما أعلاهما أوفاهما في الوزن والرجحان صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغاره والنبي اثنان أعني أبا بكر الذي لم يخف Thank you. من شرعنا في فضله رجلان وشيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان وأبو المطهرة التي تنزيهها قد جاءنا في النور والفرقان أكرم بعائشة من حرة بكر مطهرة للإزار حصاني هي زوج خير الأنبياء وبكره وعروسه من جملة النسوان هي عرسه هي أنسه هي إلفه هي حب هو صدقا بلا ادهان الا اليس والدها يصافي بعلها وهما بروح الله مؤتلفان لما قضى صديق أحمد نح دفع الخلافة للإمام الفاني أعني به الفاروق فرق عنوة في السيف بين الكفر والإيمان هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومحظه ظلام وباح الكتمان ومضى وقل الأمر شورا بينهم في الأمر فاجتمعوا على عثمان من كان يسهر ليلة في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن ولي الخلافة صهر أحمد بعد أعني علي العالم الرباني زوج البتول أخر وسول وركنه ليس الحروب منازل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 اني اسنان اصلهما بروضه أحمد لله الدر الاصل والغصن اكرم بطلحه والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابه الرحمن وابي عبيده بالديانه و وامدح جماعة بيعة الذطوان قل قير قول في صحابة أحمد وامدح جميع الآل والنسوان دع ما جرى بين الصحابة في الوضع بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقال قاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الاضغان والويل للركب الذين سعوا الى عثمان فاجتمعوا على العصيان ويل لل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 كل بناني اروي الحديث المنتقى عن اهله سيما ذوي الاحلام والاسنان كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري او سفيان واحفظ رواية جعفر بن محمد فمكانه فيها أجل مكان واحفظ لأهل البيت واجب حك وعرف علي أن يما عرفاني لا تنتقصه ولا تدر في قدره فعليه تصل النار طائفتاني إحداهما لا تروا تضيه خليفة وتنصه الأخرى إلى هنفاني والعنف زنادقة الجهالة انهم اعناقهم غللت إلى الأذقان جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا بفساد مله صاحب الإيوان لا تركنن إلى الروافض إنهم شتموا الصحابة دون ما برهان لعنوا كما بغضوا صحابة أحمد وودا فرض على الإنسان حب الصحابة والقرابة سنة ألقى ربي إذا أحياني احذر عقاب الله وارج ثوابه حك لا تكون كمن له قلبان إيمانا بالله بين ثلاثة عمل وقول واعتقاد جناني ويزيد بالتقوى ويقص برود وكلاهما في القلب يعتلجان وإذا قاله تبريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني كن طالبا للعلم وعمل صالحا فهما إلى سبل الهدى سببان لا سبع علم النجوم فانه متعلق بزخارف الكهان علم النجوم وعلم شرع محمد في قلب عبد ليس يجتمعان لو كان علم للكواكب او قضا لم يهبط المريخ في السرطان والشمس في الحمل المضيء سريعة وهبوطها في الكوكب الميزان والشمس محرقة لستة أنجم لكنها والبدء ينقص فاني ولرب بمسودا وغعب ضياهما وهما لخوف الله يرتعدان قردد على من يطمئن إليهما ويظن أنك إليهما ربان يا من يحب المشتري وعطاردا ويظن مَا له سعذان لم يهبطان ويعلوان تشرفا وبوهج حر الشمس يحترقان أتخاف من زحل وترج المشتري وكلاهما عبدان مملوكان والله لو ملكا حياة أوفن لسجد نحوهما ليصطنعاني وليفسحا في مدتي ويوسع رزقي وبالاحسان يكتنفاني بل كل ذلك في يد الله الذي ذلت لعزة وجهه الثقلاني فقد توازحل ونجم المشتري والرأس والذنب العظيم الشاني والزهرة الغراء مع مريخها وعطارد الوقاد مع كياني إن قابلت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 إن النجوم على ثلاثة أوجه فاسمع مقال الناقد الدهقان بعض النجوم خلق نزينة للسماء كالدر فوق ترائب النسوان وكواكب تهدي المسافر في السرى ورجوم كل مثابر شيطاني لا يعلم الإنسان ما يقضى غدا إذ كل يوم رب هنا في شاني والله يمطرنا الغيوث لا نوء عواء ولا دبراني من قال إن الغيث جاء بها أو صرفة أو كوكب ترى إفما وبهتانا ولم ينزل به الرحمن من سلطاني وكذا الطبيعة للشريعة ضد لوه ولا قل ما يتجمع الضدان واذا طلبت طبائعا مستسلما فطلب شواوا النار في الغدران علم الفلاسفه الغوات طبيعه ومعاد ارواح بلا اردان لولا طبيعات عندهم وفعالها لم يمشي فوق الارض من حيوان والبحر ينصر كل ماء عندهم والشمس اول ينصر النيران والغيث أبخرة تصعد كلما دامت بهضل الوابل حتىني ورواد عند الفيلسوف بزعمه صوت استكاك السحب في الأعنام والبروك عندهم شواغ خارج بين السحب سحاب يضيء في الأحيان كذب أرسطاليسهم في قوله هذا وأسرف أيما هذيان الغيث يفرغ في السحاب من السحاب ويكيله ميكان بالميزان لا قطرة إلا وينزل نحوها ملك إلى الآكام والفيضان والرواد صيحة مالك وهو اسمه يزجس سحاب كتائق الأضعان والبروق شوض النار يزجرها به دجر العيس بالقطبان افكان يعلم ذا ذاء رستاليسهم تدبير من فردت به الجهتان أم غاب تحت الأرض أم صعدت ما فرآ بها الملكوت رأي أَمْ أم كان دبر ليلها ونهارها أم كان يعلم كيف يختلفاني أم سار بطني موس بين نجومها حتى رأى السيار والمتواني أم كان أطلع شمسها وهلالها أم هل تبصر كيف يعتقباني أم كان أوسل ريحها وسحابها بالغيث يهمل أي ما هملاني بل كان ذلك حكمة الله الذي بقضائه متصرف الأزمان لا تستمع قوله الضوارب بالحصى والزاجرين الطير بالطيران فالفرقتان كذوبان على القضاء وبعلم غيب الله جاهلتان كذب المهندس والمنجم مثله فهما لعلم الله مدعيان الأرض عندك لي هما كروية وهما بهذا القول مقتنان والأرض عند أولنها لسقيحة بدليل صدق واضح القرآن والله صيرها فراشا للوراء وبنى السماء بأحكم سني البنيان والله أخبر أنها مسحوة وأبان ذلك أي مدني أأحاط بالأرض المحيطة علمهم أم بالجبال الشمخ الأكمن أم يخ بطولها وبعروضها أم هل في القدر مستويان أم فد جروا أنهارها وعيونها ماء به يروى صد العطشان أم أخرجوا أثمارها ونباتها والنخل ذات الطلع والقنوان أم هل لهم علم بعد ثمارها أم اختلاف الطعم والألوان الله أحكم خلق ذلك كله صنعه وأتقن أيما إتقاني قل للطبيب الفيلسوف بدعمه إن الطبيعة علمها برهاني أين وعند كونك نطفة في البطن إذ مشجت به المآني أين الطبيعة حين عددته ليقة في أربعين وأربعين ثواني أين الطبيعة وعند كونك مضغة في أربعين وقد مضى العدداني أترى طبيعة صورتك مصورا بمسامع ونواظل وبناني أترى الطبيعة أخرجتك كسا من بطن امك واهيا الاركان ام فجرت لك باللبان طط حتى مضى الحولان ام صيرت في والديك بحب مختبتا فهما بما يرضيك مغتبطان يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى بالمنطق الرومي واليوناني وشريعة الإسلام أفضل شرعة دين النبي الصادق العدناني هو دين رب العالمين وشره وهو القديم وسيد الاديان هو دين آدم والملائك قبله هو دين نوح صاحب وله دعاه جنبي وصالح وهما لدين الله معتقدان وبه أتا لوط وصاحب مزين فكلاهما في الدين مجتهدان هو دين إبراهيم وبنيه نجا عَتِينِ النِّيرَانِ وَبِهِ حَمَّدَ اللَّهُ من البلا لما فداه بأعظم القربان هو دين يعقوب النبي ويونس وكلاهما في الله مبتليان ودين داود الخريفة وابنه وبه أذل له ملوك الجان هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبد الشيخان وله دعا عيسى بن مريم قومه لم يدعهم لعبادة الصلبان والله أوطقه صبيا بالهدى في المهد دي ثم سما على الصبياني وكمال دين الله شر محمد صلى عليه منزل القرآن طيب الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبواني الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني بل مسلمون ومؤمنون برب حنفاء في الإسرار والإعلان ولملة الإسلام خمس عقائد والله ألطقني بها لا تعص ربك قائلا أو فاعلا فكلاهما في الصح في مكتوباني جمّل زمانك بالسكوت فإنه زين الحليم وسترة الحيران كن حلس سبيتك إن سمعت بفتنة وتوق فكل منافق فتاني أسجل الفرائض لا تكن متوانيا فتكون عند الله شر مهاني أدم السواك مع الوضوء فإنه مرض الإله مطهر غيّر الأسناني سمِّ إلٰه الوضوء ثم من فتنة الولهان فأساس أعمال الورانياتهم وعلى الأساس قواعد البنيان أسبغ وضوءك لا تفرق شمله فالفور والاسباب مفترضان فإذا انتشقت فلا تبالغ جيدا لكن إنه شم بلا إمعاني وعليك فرضا غسل وجهك كله والماء متبع به الجثنان واغسل يديك إلى المرافق مسبرا فكلاهما في الغسل مدخولان وامسح برأسك كله مستوفيا والماء ممسوح به الأذنان وكذت في وضوئك سنة بالماء ثم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 جدا واستيقظت من نومك العينان وكذلك الرجلان غسلهما مع الفروض ويدخل فيهما الكعبان لا تس سمع قولا الروافض انهم من رايهم أن سحر الرجلان يتاولون قراءه منسوخه بقراءه وهما منزلتان احداهما نزلت لتنسخ اختها لكنهما في الصحف في مثبتتاني. غسل النبي وصحبه أقدامهم لم يختلف في غسلهم رجلان والسنة البيضاء عند أولنها في الحكم قاضيه على القرآن فإذا توت رجلاك في خفيهما وهما من الأحداث طاهرتان وأردت تجديد الطهارة مح جِئْتَنَ فَتَمَامُهَا أَنْ يُمْسَحَ الْكَفَّانِ وَإِذَا أَرْتَقَفَارَةً لِجَنَابَةٍ فَلْتُخْلَعَ وَالْثَوْبُ سِلِ الْقَدَمَانِ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فِي الرِّقَابِ أَمَانَةٌ مِنْ أَكْمَلِ فَإِذَا النبي وغلها لا خير في متف بطن كسلاني وإذا تسلسف كل جسم كذلك حتى يوم جميعه الكفاني وإذا عدت ما أكون متيم من طيب بطب الأرض والجدران متيم صليت أو متوضّع فكلاهما في الشرع مجزيتان والغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضان والماء ما لم تستطع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 هذاني فاذا صفا في لونه او طعمه من حماه الابار والغاران جاز الوضوء لنا به وطهورنا فاسمع بقلب حاضر يقضاني ومتى تمت في الماء نفس لم يجز منه طهور <تصفيق> لأيت السيلان إلا إذا كان الغذير مرجعرجا غدقا بلا كيل ولا ميزان أو كانت الميثات مما لم تسل والما قليل طاب للغسلان والبحر أجمعه طهور ماءه وتحل ميت من الحيثان إياك نفسك والعدو وكيده فكلاهما لأذاك مبتديان واحذر وضوءك مفتديان ومفرطا فكلاهما في العلم محذوران فقليل مائك في وضوئك قدعة لتعود صحته إلى البطلان وتعود موسولاته ممسوحة فاحذر غرور المارد الخوان وكثير في وضوئك بدعة يدعو إلى الوسواس والهملان لا ت ولا تقل الوقت تصدف دو التوفيق مصطحباني وإذا استطبت ففي الحديث ثلاثة لم يجزنا حجر ولا حجران من أجل أن لكل مخرج غائق شرجا تضم عليه لاحيتاني وإذا إذا الاذى قد جاز موضع عادة لم يجز إلا الماء بالإمعاني نقض الوضوء بقبلة أو لمسة أو طول نوم أو بمسختاني أو بولة أو غائط أو نومة أو نفسة خَافِتٌ فِي السِّرِّ وَالإِعْلَانِ وَمِنَ الْمَذِيِّ أَوْ الْوَدِيِّ كِلَاهُمَا مِنْ حَيْثُ يَبْدُو الْبَوْلُ يَنْحَدِرَانِ وَلَرُبَّمَا نَفَقَ بِمَكْرِهِ حَتَّى يضم خيل فظاني وبيان ذلك صوته أوليجه هاتان بين تان صارقتان والغص لفرض من ثلاثة أوجه تفق المني وحيضة النسوان إن في نومة أو يقظة حالان للتطهير موجبتان وتقهر الزوجين فرض واجب عند الجماع إذا التقى الفرجان أكلاهما إن أنزل أو أكسلا فهما بحكم الشرع يغتسلاني واغسلي إذا أمذيت فرجك كله والأنفيان فليس يفترضان والحيض والنفساء أصل واحد عند انقطاع الدم يغتسلاني وإذا أعادت بعد شهرين الدماء تلك استحاضة بعد للشهران فالتوت لصلاتها وصيامها والمستحاضه دهرها نصفان فُطِتَ رُكُوصُهَا وَصَلَاتُهَا وَدَمُ الْمَحِيضِ وَغَيْرُهُ لَوْنَانِ وَإِذَا فَتَا مِنْهَا وَأَشْرَقَ لونه فَصَلَاتُهَا وَالصَّوْمُ مُفْتَرَضَانِ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تُعِيدُ صَلَاتَهَا إن الصلاه تعود كل زماني فالشرع والقران قد حكما به بين النساء فليس يطرحان ومتى ترى النفساء طهرا تغتسي الاولى فغايه طهرها شهران مس النساء على الرجال محرم حرث سبا في خسارة الحفالي لا تلقى ربك سارقا أو فائلا أو شاربا أو ظالما أو زاني قل إن رجم الزانيين كليهما فرض إذا ذل على الإحصاني والرج في القرآن فرض لازم للمحص. ويجلد البكران والقمر يحرم بيعها وشراغها تيان ذلك عندنا تيان في الشرع والقران حرم شربها وكلاهما لا شك تَدعاني ايقن باشراط القيامه كلها واسمع هديت نصيحتي وبياني كالشمس تطلع من مكان غروبها وقروج الدجال وهول دخان وقروج يأجوج ومأجوج معا من كل شاسع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 من الوراء وهما لعقد الدين واتقتان صل الصلاة القمس أول وقتها إذ كل واحدة لها وقتان قصر الصلاة على المسافر واجب وأقل حد القصر مرحلتان كلتاهما في أصل مرهب مالك خمسون ميل النقصها ميلان، وإذا المسافر عب عن أبياته فالقص. والإفطار مفولان وصلاة مورب شمسنا وصباحنا في الحضر والأسفار كاملتان والشمس حين تزول من كبر الظهر ثم العصر واجبتان والظهر آخر وقتها متعلق بالعصر والوقتان مشتبكان لا تلتفت ما دمت فيها قائما واخشع بقلب طائف رهبان وكذا الصلاة غروب شمس دارنا وعشاينا وقتان متصلان والصبح مرفرد بوقت مفرد لكن لها وقتان مفرودان فجر وإسفار وبين كليهما وقت لكل مطول متوان وارقب طلوع الفجر الْفَجْرِ به فالفجر عند شيوخنا فجران فجر كذوب ثم فجر صار ولربما في العين يشتبهان والظل في الازمان مختلف كما زمن الشتاء والصيف مختلفان فقرأ إذا قرأ الإمام مخافتا واسكت اذا ما كان ذا اعلان ولكل سهو سجدتان فصلها قبل السلام وبعده قولان سنن الصلاه مبينه وفروضها فاسال شيوخ الفقه والاحسان فرض صلاة ركوعها وسدودها ما إن تقع لفثيهما رجلان تحريمها تكبيرها وحلالها تسليمها وكلاهما فرضان والحمد فرض في الصلاة قراتها آياتها سبع وهن مفان في كل Gulf صلاة معادة فيها ببسمة فقرت بيان وإذا لسي تقراتها في ركعة فاستو في ركعتها بغير تواني اتبع إمامك خافضا ورافعا رافعا فكلاهما فعلان محموداني لا توفر عن قبل الإمام ولا تطع فكلاهما أمران مذمومان إن الشريعة سنة وفريضه وهما لدين محمد عقدان لكن أذان الصبح عند شيوخنا من قبل أن يتبين الفجران هي رق في الصبح لا في غيرها من أجل يقضك غافل واثنان أحسن صلاتك راكعا أو ساجدا بتطمن وترفق وتباني لا تدخلن إلى صلاتك حاقنا فالاحتقان يخل بالأركان بيت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 المسافر والمريض فقد أثى اخير صومهما لوقت فاني وكذاك حمل والوضع كلاهما في فطره لنسائنا عذرا عجل بفطرك والسحور مؤخر فكلاهما امران مرهبان حصن صيامك بس سكوت عن الخنى أطبق على عينيك بالأجفان لا تمشذا وجهين من بين الورى شر البرية من له وجهان لا تح سُدَن احدا على نعمائه ان الحسود لحكم ربك شان لا تسع بين الصاحبين نميمه فلاجل يتباغض الخلان والعين حق غير سابقه لما يقضى من الازاق والحرمان والسح وكفر فعله لا علمه منها هنا يتفروق الحكمان والقتل حد الساحرين إذا هم عملوا به للكفر والطوياني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 الدين رأس المال فاستمسك به فضيعه من أعظم الخسران لا تحل بمرأة لديك بريبة لو كنت في النساك مثل بناني إن الرجال ناظرين إلى النسا مثل الكلاب أوف باللحماني إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا ولا لا تقبلن من فقلوبهن سريعة الميلان لا تترك أحد بأهلك خاليا فعلى النساء تقاتل الأخوان واغضض جفونك عن ملاحظة النساء ومحاسن الأحب. والصبيان لا تجعلن طلاق أهلك عرضة إن الطلاق لا أخبث الأيمان إن الطلاق مع العتاق كلاهما قسمان عند الله من قوتان واحفر لسرك في فؤادك ملحدا في الأحشاء أن يدفاني إن الصديق مع العدو كلاهما في السر عند أولنها شكلاني لا يبدو منك إلى صديقك زلة واجعل فؤادك أوثق الخلاني لا تحقرن من الذنوب صغارها والقرار واضر منه تدفق الخلجاني وإذا نذرت فكن بنذرك موفيا فالنذر مثل العهد لا تشعلن بعيب غيرك غافلا عن إنه عيباني لا تفني عمرك في الجدال مخاصما إن الجدال يخل بالأديان واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنان وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد لك مهر ب و فاجعل كتاب الله ذرعا سابرا والشرع سيفك وابد في الميدان وَالسُّنَّةَ البيضاء دونك دنة واركب جواد العدم في الْجَوَالِ واثبت بِصَبْرِكَ تَحْتَ ألوية الْهُدَى فَالصَّبْرُ أوفق عدة إنساني وطعن برمح الحق كل معالد لله دروا الفارس الطعان واحمل بسيف الصدق حملة مخلص مخلص متجرد لله غير جبان واحذر بجهدك مكر خصمك انه كالثعلب البذي في الرواني اصل الجدال من السؤال وفروه حسن الجواب باحسن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 على الفرسان واسكت إذا وقع القصوم وقعقع فلربما ألقوك في بحران ولربما ضحك القصوم لدهشة فاثبت ولا تنكل عن البرهان فإذا أطالوا في الكلام فقل لهم إن البلاغة نجمت ببياني لا تغضبن إذا سئلت ولا تصح فكلاهما خلقان مذمومان واحذر مناظرة بمجلس خيفة حتى تبد دلخي فسن ناظر اديبا موصفا لك عاقلا ونصفه انت بحسب ما ترياني ويكون بينكما حكيم حاكما عدلا اذا جتاه كن طول دهرك ماكنا متواضعا فهما لكل فضيلة بامان واخنع رداء الكبر عنك فإنه لا يستقل بحمله الكتفان كن فاعلا للخير قوالا له فالقول مثل الفعل مقترنا من غوث ملهوف hoops جائع وديار عريان وفديات عاني فإذا عملت الخير لا تمن به لا خير في متمدح مناني أشكر على النعماء واصبر للبلا فكلاهما كل قال لا تشكو أن بعلة أو قلة فهما ليرض المرء فاضح ثاني صلح الروجهك بالقناعة إنما صون الوجوه مرؤة الفتيان بالله فق وله أنب وبه استعين فإذا فعلت فأنت خير معاني وإذا عصيت فتب لربك مسرعا حذر الممات ولا تقل لم ياني وإذا ابتليت بعسرة تصبر لها فالعسر فرد بعده يسراني لا تحس بطنك بالطعام تسمنا فجسوم اهل العلم غير سماني لا تتبع شهوات نفسك مسرفاً فالله يبغض عابدا شهواني أقلل طعام كما استطعت فإنه نفع الجسوم وصحة الابدان واملك هواك بضبط بطنك إنه شر الرجال العاجز البطنان ومن استذل لفرجه ولبطنه فهما له مع ذا الهوى بطناني حسن التداوي المجاعة والظمى وهما لفك نفوسنا قيداني أضمئنها وفي دار العلا يوما يطول تلهف العطشاني حسن الغذاء ينوب عن شرب الدواء ما مع التقليل والإذمان والغضب الشديد على الدوى فلربما أفضى إلى دواءك قد لشوا وليكن متالف الاجزاء والأوزان وتداوى بالعسل المصفى فهما لذائك كله برآني لا تدخل الحمام شبعان الحشى لا طير في الحمام الشبعان والنوم فوق السطح من تحت يثني ويذهب نظرة الأبذان لا تثني عمرك في الجماع فإنه يكسل الوجوه بحلة اليرقان أحذرك من نفس العجوز وبضعها فهما لجسم ضجيعها تقمان عانق من النسوان كل فتية أنفاسها كروائح الريحان لا خير في صور البعاز في كلها والرقص والإيقاع في القطبان إن التقي لربه متنذى أزهن أو صوت أو تاري وسمي أغاني وتلاوة القرآن من أهل قاسيما بحسن شجا وحسن بيان أشهى وأوفى للنفوس حلاوة من صوت مزمار ونفر مثالي وحنينه في الليل أطيب مسمع من نغمة النيات والعيداني عن الدنيا, الدنيا دانيه زاهدا فالزهد عند ال انها زهداني زهد عن الدنيا وزهد في فلا قبال من امثاله الزهدان لا تنتهب بما لليتامى ظالما ودع الزباف كلاهما في سقاني واحفظ لجالك حقا وبمامه ولكل جار مسلم حقاني واضحك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 بربك كاذباً وتحرى في كفارة الأيمان وتوحّد. وَأَيْمَانَ الْغَمُوسِ فَإِنَّهَا تَدْعُو ثِيَابَ الْخِضْرَانِ حَدٌّ مِكَاةٍ لِلحَرَائِرِ أَمْ بِهِ تَطْلُبُ ذَوَاتِ الْجَارِحِينَ لَا تَنكِحْنَ مُحِدَّتَةً فِي عَيْنِهَا فنكاحها وزناؤها شبهاني عدد مسائلها فرائض أربع لكن يضم جميعها أصلاني تطليق زوج داخل أو موته قبل الدخول وبعده سياني وحدوده على ثلاثة أقرن أو أشهر وكلاهما جسران وكذاك عدة من توفى زوجها تبعون يوما بعدها شهراً عدد الحوام من طلاق أو فناء وضعوا الأجنة صارخا أو فاني وكذاك حكم السقط في إسقاطه حكم تمام كلاهما وضعاني من لم تحذ أو من تقل صحيضها قد صح في كلتيهما العدداني كلتاهما تبقى ثلاثة أشهر حكماهما في النص مستوياني عدد الجوال من بحيضة ومن الوفاة الخمس والشهران فبطلقتين تبين من زوج لها لا رد إلا بعد زوج ثاني وكذا الحرائر فافتر فلا سبيلها فيحل تلك وهذه زوجان فلتنكحا زوجيهما عن غبطه ورضا بلا دلس ولا عصيان حتى اذا امتزج النكاح بدلسه فهما مع الزوجين زانيتان والتيس المحل إِنَّهُ هو المستحل جهاتي لعن النبي محللا ومحللا فكلاهما في الشرع اللونان لا تضربا أمتا ولا عبدا جنا فكلاهما بيديك مكسوران عارض عن النسوان جهبك وانتدب لعناق خيرات هناك حسالي في جنة طابت وطاب نعيمها من كل فاكهة بها زوجاني أنهارها تجري لهم من تحت. محفوفه بالنخل والرمان غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العطيان قصرت بها للمد تقين واعبا شبهن بالياقوت والمرجان بيض الوجوه شعورهن حوالك حمر الخدود عواتق الاجفان قلج الثغور إذا ابتسم ضواحك انهيف الخصور مواعم الابدان قدرث في آب سجيهن نواهد صفر الحلي عواطر الاردان طوبى لقوم ازواج أزواج لهم في دار عدن في محل أمان يسقون من خمر لذيذ شروبها بأنام للخدام والولدان لو تَنْظُرُ الْحَوَرَا عِنْدَ وَلِيِّهَا وَهُما تَيْقَلْفُ رِشْمُ الْمُتَّكَئَانِ يَأْتَانَا زَعَانِكَ كَأْسَ فِي وهما بِلَذَّةِ شُرْبِهَا ربما تسقيه كأسا ثانيا وكلاهما برضا بها حلوان يتحدفان على الارائك خل وهما بثوب الوصل مشتملان اكرم بجنات النعيم وأهلها اخوان صدق ايهما اخوان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 تيجان تيجانهم من لؤلؤ جَدٍّ أَوْ فِضَّةٍ من خالص العقيان وقواتم من عسجد وأساور من مِنْ كسيت بها الزنزان وطعامهم من لحم طير ناعم كالبخ يطعم سائر الألوان وصحافهم ذهب ودر فائق سبعون ألفا فوق ألف خواني إن كنت مشتاقا لها كرفا بها شوق الغريب لرؤية الأوقان كن محسنا فيما استطعت فرب بما تجزى عن الإحسان بالاحسان وعمل لجنات النعيم وطيبها فنعيمها يبقى وليس بفاني ادم الصيام مع القيام تعبدا فكلاهما عملان مقبولان قم في تجاوزوا الكتاب ولا تنا إلا كنومه حائر والهاني فلربما با تاكل المنيه بوطه فتساق من فرش الى الاكفان يا ح بذا عينان في غسق الدجاء من خشية الرحمن باكيتان لا تقذفن المحصنات ولا تقل ما ليس تعلمه من البهتان لا تدخلن بيوت قوم حب ضار إلا بنحنحات أو استذاني لا تجز عننا إذا دهدك مصيبة إن الصبر ثوابه ضفاني فإذا ابتليت لي بنكبة فاصبر لها الله حسب وحده ده وكفاني وعليك بالفقه المبين شرعنا وفرائض الميراث والقرآن علم الحساب وعلم شرع محمد علمان مطلوبان متبعان لولا الفرائض ضاميرات الوراء وجراخ صدر أصاب الولد والشيبان لولا الحساب وضربه وكسوره لم ينقسم سهم ولا تهمان لا تلتمس علم الكلام فانه يدعو إلى التعطيل والهيمان لا يصنع لا أرحب البدعية إلا مثله تحتد دخان تأجد النيران علم الكلام وعلم شرع محمد يتغايران وليس يشتبهان أخذوا الكلام عن الفلاسفة الأولى جحدوا الشرائع غره وأمان حملوا الأمور على قياس فتبلدوك تبلد الحيران مرجيهم يزري على قدرهم والفرقتان لدي كافرتان ويسب الحب مختاريهم دوريهم والقرمطي ملاعل لفضاني ويعيب كراميهم وهبيهم وكلاهما يروي عن ابن أباني لحجاجهم شبه تقال ورونق مثل سراب يلوح للظمآن دع أشعريهم ومعتزليهم يتناقرون تناقر الغذبان كل يقيس بعقله سبل الهدى ويتيه تيها الواله الهيمان فالله يجزيهم بما هم أهله ولا حد من قولهم براني من قاس شرع محمد في عقله قذفت به الأهواء في غدراني لا تف تكر في ذات ربك واعتبر فيما به يتصرف الملوان والله ربي ما تكيف ذاته بخواطر الأوهام والأذهان أمر أحاديث الصفات كما أتت من غير تأويل ولا هذياني وَمَذْهَبُ الْزُّهْرِيِّ وَفَقَمَ الْكُلْ وَكِلاهُمَا فِي شَرِيعَتِنَا عَلَمَانِ لِلَّهِ وَجْهُهُ الَّا يُحَدُّ بِصُورَةٍ وَلِرَبِّ بنا عيمان ناظرتان وله يدان كما يقول إلهنا ويمينه جلت عن الأيمان كلتا يدي ربي يمين وصفها وهما على الثقلين منفقتان كرسيه وسع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 حركات ألسننا وصوت حلوقنا مخلوقة وجميع ذلك فاني وكما يقول الله ربي لم يزل حيا وليس كسائر الحيوان وحياة رب لم تدى الصفة له سبحانه من كامل دشان وكذاك صوت إلهنا ونداؤه حقا أتى كم القرآن وحياتنا بحرارة وبرودة والله لا يعزى له هذان وقوامها بغطوبة ويهوسة ضدان أزواج هما ضداني سبحان ربي عن عباده أو أن ي يكون مركبا جسدان إني أقول فأنصتوا لمقالتي يا معاشر الخلقاء والإخوان إن الذي هو في المصاحف مثل بَتٌ بِأَنَامِلِ الأَشْيَاخِ وَالشُّبَّانِ وَقَوْلُ رَبِّي آيُهُ وَحُرُوفُهُ وَمِدَادُنَا مخلوقاني من قال في القرآن ضد مقالتي فلعنه كل إقامة وأذاني هو في المصاحف والصدور حقيقة أيقم بذلك أيما إيقاني وكذا الحروف المس يستقض حسابها عشرون حرفا بعدهن ثماني هي من كلام الله جل جلاله حقا وهن اصول كل بيان حاء وميم قول ربي وحقا من غير أوصار ولا أعوان من قال في القرآن ما قد قاله عبد الجليل وشيعة ترى كذبا وإثما واقتدى بكلاب كلب معروة عماني قالتهم حينا فلو عاشوتهم لضربتهم بصوارمي ولساني تعسى العمي أبو العلاء فإنه قد كان مجنوعا له العميان ولقد نظمت قصيدتين بهجوه أبيات كل قصيدة مئتان والآن أهد الأشعري وحذ به وأذي يوم كتموا من يا معشر المتكلمين عداوتهم ودعوان أهل السبت في الحداني كفروا أهل الشريعة والهداة وطعنتموا بالبغي والدعوان فلأوصرنا حتى أنني أستو على ساداتكم بطعاني الله صيرني عصى موسى لكم حتى تلقى فإستقروا كَمْ طُوبَانِي بِآيَةِ الْقُرْآنِ أَبْطِلُ سِحْرَكُمْ وَبِهِ أُزَلْزِلُ كُلَّ مَنْ طَغَى وَمَلْجَأُهُ وَمَأْوَاهُ مِنْ كَيْدِ كُلِّ مُنَافِقٍ قَوَّانٍ إِنْ حَلَّ مَذْهَبُكُمْ بِأَرْضٍ أجدبت أَوْ باحت قصرا بلا عمران والله صيرني عليكم نقمة ولهت في ستر جميعكم أبقاني أنا في حلوق جميعهم عود الحشا أعياء طبتكم غموض مكاني أنا حية الوادي أنا أسد الشراء أنا مرهق ما ظل غرار يماني بين ابن حنبل وبن إسماعيكم سخط يذيقكم الحميم الان داريتم علم الكلام تشد والفقه ليس لكم عليه يداني الفقه مستقر لخمس دعائم لم يجتمع منها لكم فنتاني حلم وإتباع لسنة أحمد وتقن وكف أذى وفهم معاني آثرتم الدنيا على أديانكم لا خير في دنيا بلا أديان أفواهكم وبطونكم فبلوتم الدنيا بغير ثواني كذبتم أقوالكم بفعالكم وحملتم الدنيا على الأديان قراءكم قد أشبه في فئتان للرحمن عاصيتان يتكالبان على الحرام واهله فعل الكلاب به اللحمان يا اشعريت هل شعرتم انني رمد العيون وحيد كَتُ الْأَجْسَادِ في فِي كُبُودِ الشَّعْرِيَةِ قُحْهَةٌ أَرْبُو فَأَقْتُلُ كُلَّ مَنْ يَشْنَانِي وَلَقَد بَرَزْتُ إِلَاكِ بَالِشُ شُيُوخِكُمْ مِنْهُمْ كُلَّ من وَقَلَبْتُ أَرْضَ حِجَاجِهِمْ سُهَى قَوْلاً بِلا بُرْهَانِ وَاللَّهُ أَيَّدَنِي وَتَبَّتَ والله من شبهاته النجاني والحمد لله المهيم دائما حمدا يلقح فطنة وجناني أحسبتم يا أشعرية أنني ممن يقعق خلفه بشناني أفتستر الشمس بسها أم هل يقاس البحر بالخلجان عمري لقد فتشتكم فوجدتكم حمرا بلا عنا ولا أغسان أحضرتكم وحشرتكم وقصت طُقُمْ وَكَسَرْتُكُمْ كَسْرًا بِلَا جَبْرٍ أَزْعَنْتُمُ أَنَّ القرآن عِبَارَةٌ فَهُمَا كَمَا تَحْكُمُونَ إيمان جبريل وإيمان الذي ركب المعاصي عندكم سياني هذا الجويهر والأوريض بزعمكم أهما لمعرفة الهدى أصلاني من عاش في الدنيا ولم يعرف وأقروا بالإسلام والفرقان أَفَمُسْلِمٌ هو عندكم أم كافر أم عاقل أم جاهل أمواني عطلتم السبع السماوات اللولى والعروش أقليتم من الرحمن ولأحمد في آية من جملة القرآن هذه الشقاشق والمخارف والهوى والمذهب تحدث الشيطان سميتم وعلم الفصول ضلالة كسم النبي لقمرة الأدنان ونعت محارمكم على أمثالكم والله عنها صانني وحماني إني اعتصمت بحبل شرع محمد وعظت اشعرته بنواجد الاسنان اشعرتمو يا اشعريه انني طوفان بحر ايما طوفاني انا همكم انا غمكم انا سقمكم انا سمكم في السر والاعلان اذهبتمو نور القران وحسنه من كل قلب واله اللهباني فوحق جبار على العوشس ومن غير تمثيل كقول الجاني ووحق من ختم الرساله والهدى بمحمد فزها به الحرمان لاقطع النبي معه ولي اعراضكم ما دام يصحبنه جتي جثماني ولأهجونكم وأسلب حزبكم حتى تغيب جثتي أكفاني ولأهدكن بمنطقي أستاركم حتى أبلغ قاصيا أوداني ولأهجون صغيركم وكبيركم غيظا لمن قرسب بني وهجاني، ولأنزل النبّكم أليم الصواعق، ولا تحرق نيراني، ولا أخضع النبّسي في حفيزركم، ولا يخمد النشواتكم الله في خذلانكم، ولا يمنعن لا جميعكم خدلاً ولا أحملن على عواتق قواتكم حمل الاسود على قطيع الضاني ولا أؤمنكم بصحر مجانقي حتى يهدو وكم سلطاني ولا أكتبن إلى البلاد بسبب بكم فيسيء والبزول بركبان ولأدعى ظن شبهاتكم حتى يغض. جهل لكم إرثاني ولأغضبن لقول ربي فيكم غضبا نورا وجملة العقباني ولأقربنكم بصارم مق ولي ضبي وزعزؤ أنفس الشجاعي ولأسعفن من الفضول أنوفكم ساع وعطس منه كل جَبَانٍ إِنِّي بحمد الله عند قتالكم لمحكم في الحر فابتجناني وإذا ضربت فلا تخيب مضاربي وإذا طعنت فلا يروغ طعاني وإذا حملت على الكتيبة منكم مزقتها بلوامع البرهان الشرع والقرآن أكبر عد فهما لقطع حجاجكم سيفاني فقلا على أبدانكم ورؤوسكم فهما لكسر رؤوسكم حجران إن أنتم سالمتم وسورنتم وسلمتم من حيرة الخذلان ولئن أبيتم وعتدتم أنتين في الهوى فنضالكم في ذمتي وضمالي يا أشعري يا أسافلة الورا يا عم يا صم بلا آذان إني لا أبغضكم وأبغض حزبكم. ضن أقل طليله أضاني لو كنت أعمى المقلتين لسرني كي لا يرى انسانكم إنساني تغلي قلوبكم علي بحرها حنقا وغيظا أيما غلياني موتوا بغيظكم وموتوا حساني رَأَتْنِي وَأَتَنَّ عَلَيَّ كل كُلَّ بَلَانِي قَدْ عشت مَسْرُورًا ومت ولقيت ربي سرني ورعاني وأباحني جنات عدن آمنا ومن الجحيم بفضله عافاني ولقيت أحمد في الجنان وصح والكل وعند لقائهم أدناني لم أدخر عملا لربي صالحا لكن بإسقاطه لكم أرضاني أنا تمرة الأحباب حمظلة العداء غص قصة في حلق من عاداني، وأنا المحب لأهل سنة أحمد، وأنا الأديب الشاعر القحطاني. سأل عن بني قحطان كيف فعلهم يوم الهياج إذا التق زحفاني؟ سأل كيف نفروم الكلام ونؤ وهم آلهم سيفان مسلولان نصروا بألسنة حداد سلك مثل الأسنة شرزعت لطعان سل عنهم عند الجدال إذا التقى منهم ومن أضادهم خصمان نحن الملوك بلو الملوك وراثة قسج الحروب ولن نساب ثواني يا الشريعة يا جمي يوما دعا بدعا وأهواء بلا برهاني جاءتكم سنية مأمونة من شاعر ذر اللسان معاني خرز القوافي بالبدائح والهجاف كأن جملتها لدى يهوي تصيح القول من لهواته كالصخر يهبط من ذرى كهلان إني قصدت جميعكم بقصيدة هتكت ستوركم على البلدان هي للروافض ذرة عمرية تركت رؤوسهم بلا آذان هي للمنجم والطبيب منيه فكلاهما ملقان مختلفان هي في رؤوس المارقين شقيقه ضربت لفرط صداعها الصدغاني هي في قلوب الأشعرية كلهم صاب وفي الأجساد كالسعداني لكن لأهل الحك شهد صافيا او تمر يثرب ذلك الصيحان وانا الذي حبروتها وجعلتها موهومه كقلائد الموجاني ونصرت اهل الحق مبلغ طاقتي وسطع كل مخالف صفعاني مع أنها جمعت أولوما جمة مما يضيق لشرحها ديواني. أبياتها مثل الحدائق تجتنا سمعا وليس يملهن الجاني وكأن رسم سطورها في طرسها وشي تنمقه أكف غواني والله أسأله قبول قصيدتي مني وأشكره لما أولاني صلى الهلاه على النبي محمد ما ناح قمري على الأوصان وعلى جميع بناته ونسائه وعلى جميع الصحب والإخوان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني